<تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداره إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس الشرح المقدمة العشماوية في فقه أهل مدينة النبوية. واليوم هو اليوم التاسع عشر من شهر رجب سنة أربع وثلاثين وألف من الهجرة النبوية الشريفة وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى على أحكام الغسل واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن أحكام التيمون وإذا بقيت بقية من الوقت فضلا فسندخل إن شاء الله تبارك وتعالى على كتاب الصلاة ونتطرق إلى شروط الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى باب التيمم وللتيمم فرائض وسنن وفضائل فأما فرائضه فأربع النية ويأينه استباحه الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه والضربه الأولى والصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخه أو نحو ذلك وأما سننه فثلاثة ترتيب المسح والمسح من الكوع إلى المرفق وتجديد الضربة لليدين وأما فضائله فثلاثة أيضا التسمية والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع ومسح اليسرى مثل ذلك والله أعلم المصنف ها هنا خريقة لم يتطرق إلى كثير من أحكام التيمم التي تطرق إليها بقية العلماء حتى ان المختصر الأخضري أوفى في ذكر مسائل التيمم من مختصر العشماوي والشراح استوفوا تلك المسائل الناقصة ولكن نحن على شرطنا الذي اشترطناه أننا لا نتوسع فيما لم يذكر المصنف، لذلك سأذكر يعني كل ما له تعلق ان شاء الله تبارك وتعالى بالباب، فنقول التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب ففي سورة النساء والمائده فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي سورة المائدة وايديكم منه وتيمموا ها هنا معناه اقصدوا يعني اقصدوا الصعيد الطيب الطاهر لتتطهروا وليس طهاره لكن لتستبيحوا ما كنتم منهيين عنه قبل قبل أن تتطهروا. إذا التيمم كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ليس المقصود منه رفع الحدث ولكن المقصود منه هو استباحة ما كان ممنوعا ولذلك فهو طهارة مؤقتة. وهذه الطارة المؤقتة ترتفع أو تسقط مباشرة بعد وجود الأصل وهو الماء والعامة عندنا يقولون إذا حضر الماء بطل تيمون وهذه قاعدة صحيحة استنبطوها من كلام العلماء المعنى إذا حضر الماء بطل التيم إذا حضر الأصل بطل الفرع إذا حضر الأمير بطل أمر المأمور إذا حضر الوالد إلى البيت بطل قرار الأم وكذا اذا إذن التيمم مشروع بالكتاب في هذه الآية التي ذكرت لكم وبالسنة وسأقرأ عليكم الحديث الذي كان سببا في نزول هذه الآية وفيه الحجة على شرية التامم هذا الحديث ذكره الإمام مالك رحمه الله في موطئه وعنه ذكره البخاري ومسلم وأصحاب كتب السنة طبعا قدمت الموطأ ولانه ولأنه أصل, أصل مذهب أهل المدينة فإن مالك رحمه الله جمع في موطئه حديثا وفقه أهل المدينة وقصد أن يجمع أهم ما اتفقوا عليه وذهبوا إليه وذلك لأن مالك رحمه الله تبارك وتعالى لم ينشئ مذهبا خاصا به إنما هو تزعم مدرسة كانت موجوده وهو ولث عن مشايقه واساتذته مدرسة لها أصولها ولها فروعها وما إلى ذلك من الأمور فطورها وزاد تلاميذه فطوروا وإلى المذهب المعروف ولذلك أحب أن أسميه المدينة كما كان السلف يسمونه أفضل من أن أسميه مذهب مالك رحمه الله لأنه في حقيقة الأمر ليس مذهب مالك لوحده ولذلك إذا فتحت الموطأ تجد أقاويل الصحابة والتابعين واتباع التابعين إلى أن تصل إلى إمام مالك والإمام مالك رحمه الله يقول الأمر الذي أجمع عليه علماؤنا هو كذا وكذا والأمر الذي اختاره من كلام علمائنا هو كذا وكذا إذن هو ينص على أنه يختار من أقاويل مشايخه وعلمائه رحمه الله جميعا وأيضا فتلاميذ الإيمان مالك رحمه الله المدنيون منهم وغير المدنيين الذين ذهبوا إلى العراق وإلى مصر وبلاد المغرب إلى أقصى الأندلس، كل هؤلاء طوروا أقوال وأصول الإمام، فأصبحت مدرسة قائمة بذاتها، فهي مدرسة أهل المدينة، ولذلك لما صنف القاضي عبد الوهاب كتابه، سماه في فقه أهل المدينة. ولما صنف ابن عبد البر رحمه الله كتابه قال الكافي في فقه أهل المدينة فسموه فقه أهل المدينة فلذلك هذه التسمية أفضل من أن ننسبها لرجل واحد على جلاله قدره رحمه الله تبارك وتعالى كما نقول أيضا كما نقول أيضا فقه أهل العراق أو أهل الكوفة فأهل العراق أو أهل الكوفة المقصود بهم هم الإمام أبو حنيفة وأصحابه ولكن أبا حنيفة رحمه الله لم ينشئ شيئا من عنده إنما ورث مدرسة كانت قائمة ولها أئمتها ومشايير وشيوخها وما إلى ذلك وكثير من أقاويله أو جل أصوله وأقواله هي موجودة أيضا عند من كان سابقا له أو لاحقا أو مساوي له ولم يكن من تلاميذه يعني مثلا سفيان الثوري سفيان الثوري كان مواصرا الإمام أبي حنيفه وتوفي فيه بعده بعشر سنوات وكان أهل السنة وأهل العلم يحبون دائما يفضلون أبا يفضلون سفيان الثوري على أبي حنيفة نظرا لشدته في السنة ولأنهم يعدونه من أئمة السنة الكبار خلاف أبي حنيف رحمه الله يعني كانوا يأخذون عليه مسألة الإرجاء وبعض المسائل الأخرى ومع ذلك إذا نظرت في فقه الإمام سفيان لا تكاد تجدوا يخالفوا أبي حنيفة في شيء إذاً هي مدرسة لها أصولها وفروعها ولها يعني خصائصها هي مدارس يعني فلذلك كما أن الإمام مالك جمع في موطئ فقه أهل المدينة فأيضا الأئمة هناك كتاب ايضا للإمام محمد بن حسن الشيباني الآثار جمع فيه فقه الكوفة أو كتاب جليل القدر ايضا في بالأسانيد المتصله ويعني يعني مطبوع معروف فنذكرها هنا الحديث الذي ذكره الامام مالك رحمه الله عنه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما رواه مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق هو أحد فقهاء المدينة وأبوه هو القاسم محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء السبعة المعروفين وأبوه محمد بن أبي بكر الصديق ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند عندما كانت أمه أسماء بنته عميس حاملا به في طريق الطريق الحج فولدت وهي في طريقها الحج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن تقتصد حيث معروف مشهور وكان بعد ذلك محمد بن بكر من شيعة عليم أبي طالب كرم الله وجهه وقتل أميرا على مصر وله من العمر 28 عاما رحمه الله ورضيها فتربى أبناؤه في حجر أخته عائشة رضي الله تبارك وتعالى محمد بن بكر أخ أخوة عائشة وجزعت لوفاته وتألمت لذلك فتربي أبنائه في حجر عائشة وكبروا على هديها وسمتها ومنهجها رضي الله تبارك وتعالى عنها لذلك قاسن محمد تربى في حجر عائشة رضي الله تبارك وتعالى وهو تلميذها وكانت تربيه كما تربي الأم أبناءها وهذه طريقة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فإنها لم تلد ولذلك تبنت أبناء أخواتها وإخوانها وأنشأتهم نشأة صالحة رضي الله تبارك وتعالى عنها. عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ابي القاسم محمد أبي بكر الصديق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء او بذات الجيش منطقة بين مكة والمدينة انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه إذا النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لها رضي الله تبارك وتعالى عنها أوقف جيشا كاملا لأجل أن يبحث لها عن هذا العقد وأذنها حقيقة كلها إنما كا من استعارته من أختها فيعني لم ترد أن, أن, أن, ان تضيع الأمانة فجعلت يبحثون عن بل هي حقا لم تبحث عنه هي بل جعل الصحراء يبحثون عنه وأقام الناس معه يعني أقام الجيش كله يلتمسون هذا العقد وليس على ما وليس معهم ماء إذا لم يكن معهم ماء زائد إلا ما يشربون به أو يشربون به ذوابهم فإذن ليس معهم ماء زائد حتى يتوضأ فاتى الناس إلى أبي بكر الصديق يعني تبرهموا من هذا الأمر ولا يستطيعوا يتكلموا يعني هذه بنت أبي بكر قالوا لي أبي بكر يعني انظر لنا هذا الأمر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع الرأس وعلى فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما وليس معهم ماء قالت عائشه فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن يطعن بيده في خاصرتي قال أهل العلم يطعن باللسان ويطعن بال بال بال باليد فجعل يطعن في خاصرتها ها هنا هي هذه يعني يبكتها فيعني له ذالة عليها فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على فخذها فإذا تحركت سيستيقظ فتماسكت في مكانها رغم الألم فلم تفعل شيئا فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح على غير ما فانزل الله تبارك وتعالى ايه التيمم فتيمموا صعيدا فتيمموا يعني فتيمم صعيدا طيبا فتيمم يعني فسيمّم الصحابه فقام أسيد بن الحضير أسيد بن الحضير هذا صحابي جليل من الأنصار وكان زعيما في قومه وهو خزرجي وهو خزرجي عفوا وهو اوسي ومن الأوس، وقد أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة سفيرا له قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم. في قصة حقيقه لطيفة ولا مجال لأن لذكر في مفرش. هرجو عليها في سيرتي رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك أصبح من من خير الصحابة. وخذوا هذه فائدة يا إخوة. كل صاحب مدني فهو أسيد، وكل مكي فهو أسيد، أسيد مدني، أسيد مكي. هذه قاعدة ذكرها العلماء في في الإسماء. ذلك أمير المدي مكة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مكّته. شاباً في الثالثة وعشرين من عمره اسمه عتاب بن أسيد لا تغلطوا في الاسماء عتاب بن أسيد وأما الصحابة الذين كانوا في المدينة فهم أسيد بن الحضير رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته فالله سبحانه وتعالى جعل هذه المساله هذه الواقعه لكي يشرع هذا الحكم الشرعي الجليل وهذا الحكم الشرعي أي التيمم هو من خصائص هذه الامه المحمديه فلذلك لا يوجد التيمم في شريعة من سبقنا وهذا ثابت في الخصائص الخمس التي فضل المسلمون أو فضلت هذه أمة عليها من سائر الأمم وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي للأرض مسجدا وطهورا تربتها طهورا فإيما عبد أدركته الصلاة فليصلي وهذا دليل على أن هذه الأمة اختصت بهذا الحكم الشرعي وهو التيمم إذن التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع ولكن التيمم بدل وكونه بدلا معنى انه لا يجوز ولا يجزئ الا اذا لم يجد المرء الماء حقيقه ام حكما بمعنى انه لم يجد الماء ان الماء غير موجود اصلا لا وجود له فهو مقطوع او انه موجود لكن لا يمكن للمرء استخدامه إما لأنه ليس له دلو حتى يستخرجه من البئر أو أنه موجود ويراه لكن بينه وبينه عدو أو لص أو أي شيء يرهبه فيمنعه من الوصول إلى ذلك الماء واضح أي أخوة إذن هذه حالة الثانية الحالة الثالثة الماء موجود ويمكنه أن يستخدمه لكنه ان استخدمه ازداد مرضه أو مرض وترجح لديه أنه سيمرض مرض ولا نقول مرض أو توهم المرض ومع الأسف نجد أن كثيراً من الناس اليوم بمجرد أن يلتفت ذات اليمين وذات الشمال ولا يجد ماء يعمد الى الحصى التي يسمونها التيمم الصفة هذه فيتيمم أو يعمد إلى التراب فيضرب يده به ويتيمم ولا شك ان هذا من قله الورع انك اذا استخدمت البدل مع انك يمكنك ان تستخدم المبدل منه فهذا سيؤدي الى بطلان صلاتك لأنك لم تتوضأ وهذا الذي فعلته من التيمم هو أمر باطل لأنك يمكنك أن تصل إلى الماء ولو بشيء أو توهمت أنك ستمرض كثير من الناس يقول الله انا لا أستطيع ان استخدم الماء في الفجر لأنني أمرض وما الذي من الذي قال لك أنك ستمرض وما الذي يمنعك أن تسخن الماء ولو شيئا قليلا وتغسل به جسدك لكن الكسل أن الناس الناس يميلون إلى الدعاء والكسل وترك الأخذ بالجد وتجد هذا الذي تنطع أو تساهل في دينه وفرط في استخدام الماء يتنطع في الصلاة مثلا بالنعلين أو يتنطع في السنن التي الرخص الحقيقية التي شرعها الشارع الحكيم ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الجافي والغالي دين الله وسط بين الافراط والتفريط وهو الجافي والغالي واضح يا اذا هذه الاحوال هي التي تجعل المرء يجوز له او قد يجب عليه أن يتيمم لأنه إذا لم يجد الماء فعليه أن يتيمم لا رخصه له إلا ذاك أو لا مندوحة له إلا ذاك فإذا حصل ونزل من المرء أن يتيمم فليعلم أن لهذا التيمم واجبات وسنن وفضائل فأما الواجبات وهي التي لا يمكنه أن يسمى متيمما إلا بها فقد ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى منها خمسة والحقيقة أن غيره من العلماء يضيفون إلى, إلى, إلى, إلى, إلى هذه الخمسة أمور أخرى وذكر النية والنية يمكننا أن نستمط من قول الله تبارك وتعالى فتيممه صائدا طيبا يعني فقصدوا وهذا القصد هو هو هو النية ويمكننا أن نأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه مرارا وهو ما رواه الشيخان عن أبي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه الأعمال بالنيات وإنما الكلب ما نواه إذن هذه هي الفريضة الأولى عفوا هو ذكر أربعة النية وهي أن ينوي استباحة الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور وهنا مسألة هل التيمم يرفع هل التيمم الاستباحة الصلاة أم أنه مستحيل أم أنه يرفع الحدث وحقيقة أن هذا الحوار أو هذا الخلاف خلاف لفظي لأن الجميع يتفق على أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه أن وجب عليه أن آ... أن يستخدم الماء وجب عليه يستخدم الماء والأصل في هذا الأصل في هذا ما رواه آ... أبو داود وصحابه الحبانة والحاكم وغيرهما وذكره البخاري معلقا في صحيحه من أن عبر العاص رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة بارده شديدة البرد فأشفقت ان اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب الحديث رواه أحمد وأبو داود واصحاب الحبان والحاكم قلنا بأن الحكم يستبيح به يعني التيمم يستباح به ما كان ممنوعا ولكنه لا يرفع الحدث والحقيقة أن الطوب أنه يرفع الحدث لا معنى له لأنه لا يرفع الحدث فإنه يستبيح المرء به ما كان ممنوعا منه لكنه يرجع جنبا وهذا الحديث الذي ذكرناه الآن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب فقوله صليت بأصحابك وأنت جنب يعني أنه اعتبره جنبا وإن كان الاستدلال لا يتم بهذا لماذا لأنه قال له صليت بأصحابك وأنت جنب بحسب ما وصله من الخبر لا بحسب الواقع يعني فقال له عمرو بن عاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فخشيت على نفسي وكان الجو باردا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه يعني كأنه أقره على ما فعل بمعنى هذا الحديث نستفيد منه أن المرء إذا خشي على نفسه من المرض أو من الهلاك فلا هو أن تخشى من استخدام الماء أن يهلك أو يمرض فإن له أن يستخدم فلاه أن يثيلم طيب وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه بمعنى أن له أن يمسح وجهه أن الثانية هو مسح الوجه واليدين إلى الكوعين مسح الوجه واليدين إلى الكوعين ولماذا ذكر الوجه واليدين فقط؟ لأنه لم يثبت في حديث صحيح صريح الزيادة على الوجه والكفين ولأن الآية الصريحة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم لا وإن كنتم و... فتيموا صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم واليد أول ما تطلق على الكفين اليد أول ما تطلق على الكفين ولذلك في القطع قالوا السارق والسارق فاقطعوا أيديهما فانصرف فلم ينصرف الذهن إلا إلى الكفين ولم يقل أحد قط بأن اليد تقطع من الساعد أو من الكتف واضح وعلى حال الآية وضحتها السنة والسنة وردت صريحة في حديث عمار وحديث أبي الجهيم وغيره فحديث عمار رضي الله وتعالى عنه فيه قال أجنبت فلم أصب الماء وحديث طويل قليلاً ما وفيه أن عمارا وعمر خرجا في في شأن شأن اللي الله صلى الله عليه وسلم احتلما في الليل كلاهما احتلما سبحان الله فأما عمر فلم يصنع شيئا وأما عمار فقال فتمعكت في التراب كما معك الدرب يعني ورأى أن قاصة تيمم قاصة تيمم على الغسل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه ونفق فيهما ثم مسح بيما وجهه وكفيه والحديث متفق عليه وفي رواية للبيه ومسح وجهه وكفيه ولم يجاوز الكوع والكوع هو الرسل هو هذا إذن هذا الحديث صريح في أن الوجه والكفين هما المشروع أو بل هما الواجب في التامر قالوا والضربة الأولى المقصود الضربة يعني وضع اليد على الصعيد الطيب وليس المعنى الضرب حقيقة واضح؟ فإذا الضربة الأولى بمعنى أنه, أنه يضع يده على التراب أو على الصعيد الطاهر مرة واحدة ويكتفي بذلك في مسح الوجه واليدين. وإنما اكتفى أصحابنا بذكر ضربة واحدة، لأن جميع احاديث الضربة الثانية لم تصح فهي ضعيفة، ولأن الوالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمار وحديث غيره. أنه اكتفى بضربة واحدة وهي ومسح بها وجهه ويده والحديث متفق عليه. وأما حديث أحاديث الضربتين فلم يصح شيء منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد صح إلى الصحابة لكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح شيء من ذلك. قال والصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة أو نحو ذلك. نعم يا أخي صحة مقوفة. وهو كل ما صعد على وجه الأرض يعني أن كل ما كان من جنس الأرض ومذهب الإماميات أوسع المذاهب في تيمه في مسائل في ما يتأممه به مذهب مالك أوسع المذاهب في ذلك. أما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فهو ضيق جدا لا يرى التيمم إلا بالتراب ويشبه مذهب الحنابلة قال الصعيد الطاهر ودليله وقو الله عز وجل فتيموم صعيدا طيبا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد المعشر سنين روى المزار صحابه القطان هو حديث صحيح حقيقة بمجموع طرقه وله قصة وجاء عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه أيضا في مسند إمام أحمد فله روايات وله طرق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الشيخان وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وهذه إحدى الروايات التي ذكرها التي وردت في الأمور التي اختص بها المسلمون دون بقية الأمم فدل هذا على أن الصعيد كل ما صعد على وجهه كان من جنسها فإذا لم يكن من جنسها فلا يجوز به التيمم فلا يجوز تيمم على الزرابي ولا يجوز تيمم على الحيطان المصبوغة ولا يجوز تيمم على أي شيء دخلته الصناعة وتغير عن أصله أما ما كان من جنس الأرض وبقي على أصل خلقته فيجوز التيمم به ذلك قال من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة سبخة ما هي تراب البحر الذي يكون مالحاً أو نحو ذلك يعني من الأمور التي تكون من جنس الأرض ولذلك قال الزجاج أحد كبار علماء اللغة وعلماء اللغة ينفعوننا في معرفة المقصود من الكلمات لأن القرآن نزل القرآن عربية والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبين فلذلك وجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية ولذلك لا يفهم الكتاب والسنة إلا من كان عربيا عربي اللسان يعني وعربي الفهم ولذلك قال الحسن البصري عن أهل البدع من العجمة أتوا يعني أنهم لكونهم أعاجم لم يفهموا اللغة العربية على وجهها فأدى بهم ذلك إلى سوء الفهم فوقعوا في البدعة ومن هذا نفهم أن دين الإسلام دين عربي اختصه الله عز وجل بهذا اللسان الشريف من دون سائر ألسن وجعل هذه اللغة هي اللغة التي اختارها لسائر أمم الأرض ليفهموا دينه وليقرأوا كتابه وليفهموا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك عد العلماء دراسة النحو من الدين ولذلك كان أعظم وأهم علماء اللغة من العجم لم يكونوا العرب لأنهم رأوا أنهم حتى يفهموا دين الله عز وجل يجب أن يتعلم اللسان الذي خاطبنا الله عز وجل به وخاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به ومن أجل ذلك أيضا عد العلماء العربية عربية اللسان لا عربية القبائل فكم من إنسان من قبيلة عربية فقد اصبح أعجمية وكم من إنسان أعجمي فتعلم العربية وأتقنها فأصبح عربية ولذلك لا يمكن للمرء ولو سار منها هنا إلى أقصى الدنيا أن يميز أغلب الناس يعني لو لو في بلاد المسلمين لا يمكنك أن تميز أغلبهم هل أصولهم عربية أم أج قلة قليلة من لا تزال تحافظ على أنسابها وتعرف من أين جاءت واين ذهبت خاصة أهل المدن أهل, البوادي, أهل الـ الـ الـ الـ الـ البوادي من عادتهم أنهم يحافظون على قبائلهم لكن غالبا أهل المدن الذين اختلطوا وامتزجوا أضاعوا قبائلهم ولذلك اغلب نسبتهم إلى مدنهم لا إلى قبائلهم وكان العرب قديما كما ذكر العلماء ينتسبون إلى القبائل فلما فتحت البلدان ودخل الناس في دين الله أفواجا بدأ الناس ينتسبون إلى مدنهم وقراهم وبلدانهم ولذلك أصبحت العروبة عروبة اللسان لا عروبة النسب ولذلك لم يكن الناس يفرقون بين العروبة والإسلام ولذلك في كثير من البلاد ومنها بلادنا يقول فلان عربي وفلان نصراني يقصدون مسلم العربي عندهم يعني مسلم ولا يقصدون أنه بالضرورة من أصول عربية أم غير عربية هكذا والنصراني عندهم هذا الأجنبي هكذا استقر عند أجدادنا ولم يحدث هذا الفصام النكد بين الأقوام الإسلامية إلا في القرون المتأخرة حيث نفث الاجنبي المستعمر في عقول ابناء المسلمين التفرقة العنصرية وبدأ ذلك في المشرق بأن أقنعوا الترك بأنهم أصحاب دم خاص بهم فجعلوا الدولة تركية اللسان وألزموا الناس بأن يتحدثوا بالتركية واحتقروا بقية الشعوب والداء داء القومية داء خطير، فإنك إذا هززته اهتز ولذلك النبي صلى سم الله عليه وسلم لما سمع صحابيين او خادمين لبعض الصحابه هم ايضا من الصحابه يعني يناديان احدهما نادى يا الانصار والاخر نادى يا المهاجرين مع ان هذا يعني نداء ليس للقبائل او للاقوام بل كان نداء لاسمين شريفين تسمى في القران ذكرها القران مهاجرين وانصار وهما اسمان اسلاميان لكن لكون الكلمة فيها نوع من التعصب الجاهلي قال ابدعوا الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها فانها منتنه فتولد من تعصب الاتراك لقوميتهم تعصب العرب لعروبتهم وتعصب الكرد لكرديتهم وتعصب بقيه الشعوب لقومياتها والتعصب إلى الأقوام ليس له حد فإن التعصب نوع من الجنون وإذا استحكم فإنه يزداد وهو المرض كالكلب لماذا؟ لأنك تتعصب لقوميتك ثم تتعصب لوطنك ثم تتعصب لبلدك ثم تتعصب لقريتك ثم لمدينتك ثم لعائلتك وهكذا يعني التعصب ليس له حد ولذلك تجد المتعصبين بعد ذلك ينقسمون فالعرب لما تعصبوا لعروبتهم مثلا بعد ذلك انقسموا فيما بينهم تعصبوا لأوطانهم فجاء فأصبحت بدلا أن كانت عصبية قومية أصبحت عصبية وطنية وداخل الوطن الواحد تعصبوا لجهاتهم فأصبحت جهوية وهكذا ولذلك هذا الداء يدل على قلة العقل داء القومية وداء يدل على قلة العقل ونحن الحمد لله مسلمون وأكرمنا الله عز وجل الإسلام وأخرجنا من الجاهلية بعد أن كنا نقتل بعضنا بعضا على أمور تافهة ونعبد الأصنام نجعلها من التمر ثم نفترسها إلى جعنة ونفعل المصائب كلها وهذا ليس خاص بالعرب بل بجميعهم من الأرض التي كانت تعبد الأصنام وجميع الناس كانوا يعبدون الأصنام العرب والبربر والترك والكرد وغيرهم من أمم الأرض ولازال الناس الآن في الصين وهؤلاء البوذيون يعبدون الأصنم إلى يومنا هذا وفي الهند وغيرها ما زالوا يعبدون أصنمها في إفريقيا وغيرها فالإسلام جاء الام العالمين من الظلمات إلى النور هذا شيء ذكرناه عرض الحقيقة لأن الناس تكلموا كثيرا في هذه الأمور طيب قال الزجاج لا اعلموا خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض وسمي بذلك لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض ولصعوده وارتفاعه ولحديث أبي الجهين ابن الحارث بن الصمة رضي الله عنه في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار وهو متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل فلم يجب حتى التفت إلى الجدار وضرب ضربة واحدة فمسحه وجهه ويديه، فهذا الحديث دل على أن الجدار طبعاً هذا الجدار من الطين كما في البيوت المبنية في البادية تكون من الطين فلذلك جاز التيمم عليه وأما جذرنا هذه المصبوغة فلا يجوز التيمم عليها وأيضاً جذر المصنوعة من الإسمنت هذه لا يجوز التيمم عليها اتفاقاً طيب وأما السننه فثلاثة الأول ترتيب المسح يعني ترتيب المسح بين اليد ثم الوجه كما في الوضوء وهذا الترتيب هو مستحب هو مصنة يعني وايضا المسح من الكوع إلى المرفق يعني أنك تمسح إلى, إلى هامنا، تمسح إلى المرفق و اشترط علماؤهم رحمه الله أن تزيل الخاتم حتى تستطيع أن تمسح مكانه، مع أنه لا يشرطون ذلك في الوضوء. لماذا؟ قال لأن الماء له خاصية النفاذ، لأنه يدخل من تحت الخاتم. إذا هذا تأيهم إلى الكوعين ذهب علماؤنا إلى أنه السنة للأحاديث التي وردت بذلك وهي حديث عديدة، لكن لم يصح منها شيء. قالوا يعني الضعيف لا بأس أن يأخذ به الإنسان احتياطا قالوا وقد ثبت ذلك موقوفا على عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث قال أتيم ضربتان ضربت الوجه وضربت اليدين إلى المرفقين هذا الحديث صحة رواه الدار قطني وصحح الحام محجر رحمه الله وقفه وجماعة الأئمة صحح وقفه على ابن عمر وابن عمر كان شديد التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك الإمام مالك في موطئه يكاد يسمى هذا الموطئ موطئ ابن عمر يعني لو أردنا أن نبالغ لقلنا إن هذا الموطئ هو فقه ابن عمر لكثرة ما يذكر الإمام مالك رحمه الله مذهب ابن عمر وفقهه وأفعاله وما إلا ذلك ولذلك أنا أجرت فتاوى الصحابة في الموطأ وجدت أن ابن عمر أخذ رصيب الأسد رضي الله تبارك وتعالى صلى الله عليه سيدنا محمد فإذا الإمام مالك احتاط لدينه فذهب إلى أن الضربة الثانية السنة والترتيب سنة والمسئلة الكوعين سنة وغيرهم الأيما يجعلوها واجبة لكن لا مجال لإيجابها والحاديث ضعيف وفعل الصحابي الذي خالفه صحابي آخر لا يكون حجة على غيره واضح؟ والسنة الثالثة هي تجديد الضربة يعني تجديد الضربة لليدين يعني الضربة الثانية لأنها وردت في هذا الحديث وإن كان موقوفا على ابن عمر فالأخذ به من باب الاحتياط ولو تركه الإنسان لما كان في ذلك شيء عليه ولما ثرب عليه وأما فضائله فثلاثة البدء بالتصمية لأن التصمية ورد في حديث عديدة في الكثير من الأمور كله أمر ذيبال لا يدع بحمد الله فهو أبتر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترضى باسم الله فالتيمم يعني من جنس الوضوء فيعني يستحب البدء بالتيمم فيه والبدء بظاهرة اليمنى باليسرى لحديث عمار رضي الله وتعالى عنه في صفة التيمم ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه رواه مخاري وفي رواية إنما يكفيك أن تضعها كذا وضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه ويمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه رواه المخاري مسلم والمستحب الثالث هو مسح اليسرى مثل ذلك وهذه هي الصيغة يسميها العلماء الوصف الحميد سميع العلماء وصف حميد وهي أن تضرب ضربة على الأرض ثم تمسح يعني تزيل الخاتر ثم تمسح الكفين هكذا تمسح الكفين ثم تأتي هكذا فتمسح الظاهر ثم الباطن ثم ترجع هكذا إلى الثانية فتمسح الظاهر والباطن وبذلك تكونوا قد أتممتا مسحك قبل اثني وعشرين. لا ثم تنصح الوجه؟ لا اليدين ثم الوجه. اليدين ثم الوجه. والله أعلم الحمد لله صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك استفسار أو تساؤل فتفضل بارك الله فيك. وفيك بارك أبا وفيك بارك تفضلوا ابداوا بالأسئلة. اليوم تسعة عشرة تسعة عشرة الحضور تسعة عشرة طالبا أو تسعة عشرة طالبا يعني. ثانية تجي مثاني إيش ناي ثانية كن الأولى المسح نعم السنة الضرب الثانية والمسح إلى الكوعين مسح إلى الكوعين ثم الضرب الثانية المرفقين إلى المرفقين عفوا المرفقين رضوان الخطاب يقول هل يسجد لسجود السهو مع الإمام إن كان طيب دعنا نتحدث فقط في أسئلة حتى لا نخرج عن الموضوع السجود سيأتي وقته إن شاء الله قال لماذا, ذكر لماذا لم يذكر المؤلف ومن, قبل ومن قبله الأخضر رحمه الله الجميع أن النية من الفرائض في الطهور لا من الشروط حقيقة أن النية مفترض يعني إذا قلنا أن الشرط لا يدخل في الماهية مفترض أن تكون النية من, من الشروط لا من الفرائض لكن لعل لأن النية كانت قريبة جداً من الفعل وتلازم الفعل كله بمعنى أنك تستصحبها في سائر العبادة التي ابتدأت بها فلذلك عدت من الفرائض من الشروط والله تبارك وتعالى عالم. هل يجوز تيممه على الحديد؟ لا يا أخي لا يجوز تيممه على الحديد في نعم في الترتيب بي الله تيممه قبل اليدين يوجد قبل اليدين ولكن هذا الحديث فيه في اليدين قبل الوجه أولا حقيقة القول بالترتيب ينقضه أحاديث عديدة اختلفت في الضربة هل تبدأ باليدين أم بالوجه هناك أحاديث عديدة يعني إما تبدأ باليد ثم الوجه أو الوجه ثم اليد والله إذن لا يوجد حقيقة ترتيب الأمر واسع يعني <سؤال> انظر هذا الحديث الأخير ان مكانك فيك أن تضع هكذا وضرب بيده على الأرض فنفضها ونفضها ثم ضرب شماله على يمينه ويمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه اذا بدأ بالوجه ثم اليد بدأ باليد, بدأ باليد ثم الوجه آه. والله تبارك وتعالى أعلم وحديث الآخر تيم ضربتان للوجه وضربة اليدين والرفقين فبدا بال بالوجه ثم اليد فلذلك القول بالترتيب يعني لا يسانده دليل الا اذا استنبطوها من كلام من من هذا الحديث فيبداون بالوجه ثم اليدين يبدأون بالوجه ثم اليدين لكن ها انت ترى أن الاحاديث يعني ليس فيها ليس فيها يعني ترتيب معين. أبو هاجر يقول هل الواجب استحضار النيه عند الشروع أم الواجب استصحابها؟ يعني هي تستحضرها عند الشروع. والأصل أنك تستصحبها بمعنى أنك لو سئلت وأنت في وسط العبادة ماذا تفعل؟ لأجبت أن أنا أصلي مثلا ظهر أو اصلي أو أتيمم أو ما إلى ذلك من الأمور. فالحقيقة أنك تستصحبها. حتى نهاية الطهارة أو العبادة نعم هل دخول الوقت على الراجح مذهب المحققين شرط أم ليس بشرط للتمو؟ وقد اختار أنه ليس بشرط شكل الإسلام والأوزاع والويا يا رحمه الله والجميع الذي عليه الأئمة الأربعة أن دخول الوقت شرط أن دخول الوقت شرط أو أن يعني إرادة الصلاة شرط ولكن الصحيح الصحيح هو ما ذكرته عن الأوزاعي ورواية عن إمام أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله لأن الحديث يقول الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ولذلك الصواب هو هذا وهذا الذي ندير الله عز وجل به وإن كان المذهب هو ما تعلمون يعني يجب دخول الوقت ويجب أن يكون اتصل بالصلاة ولعل هنا شوف هنا قال موالات قال الموالات الشروط ما تكرش الموالات لا ما تكرش ما تكرش هو حقيقة هنا يعني لا يذكر الشروط أصلا لكن العلماء يذكرون أن يكون التيمم يعني متصلا بالصلاة وبعد دخول الوقت هذا مذهب ممالك بعد دخول الوقت الشافعية لا يشترطون دخول الوقت لكن يشترطون اتصال بالصلاة أو مين أحد هذين الأمرين. طيب رجل صلى فريضتين بتيمم بسياًن فهل يعيد الصلاة الثانية في الوقت أم يلزم الإعاد أبداً أما على المذهب فيعيد الصلاة أبدا على المذهب يعيد الصلاة أبدا وعلى الراجح من أقوال أهل العلم ليس عليه شيء أصلا لا في الوقت ولا خارج الوقت نعم صحيح الأحناف لا يرون أنه شرط نعم يا أبا هاجر ولذلك مذهب الأحناف وهو أيضا مذهب الإمام جعفر الصادق من آل البيت لا يرى هذه الأمور كلها لا يرى دخول الوقت ولا يرى أن, أن التيمم مشروط ب بوقته لا يرون ذلك وهذا هو الصحيح والله أعلم من أقوال ألمك فهمنا منك في التيمم على مذهب الأممالك أنه مبيح للعبادة وليس رافع عن الحدث فهل هذا الراجح المحقيقي أم لا في الحديث أخبر أنه طهب طيب يا أخي ووأين يظهر الفرق الصحيح أن هذا هذا خلاف لفظي لأنك إذا قلت إنه طهور طيب هل هذا الطهور ينتهي عند وجود الماء أم لا ينتهي إذا قلت إنه ينتهي هو الخلاف لفظي لأنه إذا كان خلافا إذا كان الخلاف خلافا لا طائل من ورائه ولا عمل من من, من, من, من ورائه فإذا هذا خلاف ما من فائدة منه إن كان التيمم بيحل العبادة على المذهب فهل من نوى رفع الحدث بالتيمم أجزاءه تيممه أم لا يصح تيممه من نوى رفع الحدث بالتيمم يعني هو نوى أن يستبيح كل ما كان من منوع عليه فسماه رفع للحدث ولكن هل قصد بذلك أن هذا التيمم يجعله طاهرا وإن الماء لا يقول بهذا أحد وهذا خلاف الإجماع فإذا هذا يعني هذه النية يظهر الفرق في الأسئلة التالية يلا تفضل أرنا هذه الأسئلة حتى نرى الفرق تفضل يا أخي نعم يا أخي كريم تفضل تفضل نعم اللي كيقول يعني من العلماء أن فرائض التيمم أكثر من أربعة؟ يعني يدخلون فيها دخول الوقت يدخلها كداك من فاه نعم دخول الوقت و واتصالها بالصلاه ها المسلم لا لا ذكرناها لا هذه يعني على خارج المذهب يعني ولا داخل لا المذهب لا داخل المذهب لا يقول المسلم هذا في السنه مثل الاغدري ذكرنا نعم دخلت دخل, دخل الوقت نعم هو هذا قال هل يترتب على القول بان التيمم مبيح وليس برافع ان من تيمم وشرف الصلاه وجاءه الماء قبل ان ينهي الصلاه فعليه قطعها على المذهب, على المذهب ان كان قد أدم عليه وصلى بالتيمم ثم وجد الماء فإنه لا يقطع صلاته لأنه ادم عليه فإنه لا يقطع مع أنهم يقولون إنه مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث والذين يقولون إنه رافع للحدث يلزمهم أن يقولوا ما قال الإمام مالك في هذه المسألة مع أنهم لا يقولون بذلك يقولون عليه يقرأ الصلاة إذن لم يظهر الخلاف في المسألة إذا عن مدهب لا يقرأ الصلاة لا لا يقطع الصلاة مدهب لأنه قال دخل في العبادة وهو ما يدمع عليه يعني القلب نعم أما إذا ووجد قبل أن يدخل في الصلاة فعليه إيه طبعاً أو يغسل على حسب دار. إذا كان مع المرء قليل ما لا يكفي لوضوءه فهل يعدل إلى التيمم أم يغسل بالماء استطاع ويت... لا بل يتيمم ويترك الماء لأنه لا يجمع بين الأصل والبدل إيش أخ يعني إذا كان مريضاً ولا يقطع الماء نعم وكان نعم يتم يتم وهذا كتير مم للخص ويتم كذا لا لا تيمم واحد يرفع الاثنين نعم إيه. نعم هل راجح أن محققينا أن تيمه جائز بكل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسها نعم لأن الشافعي الشافعية والحنابلة يشترطون التراب الذي لا مبار ويتشددون ولذلك قلت لكم بأن أوسع المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وبذلك لا يجب تيمه بالثلج في المذهب نعم صحيح حتى الإمام مالك التيمه بالثلج لا يكون إلا إذا لم يوجد غيره، فيجوز عندهم عنده بالثلج نعم نعم نعم أنا أرجح أمير إلى مذهب الإمام مالك في هذه المسائل في هذا في هذه المسألة يعني. لعموم حديث لعموم قول الله عز وجل فتيمم صعيدا طيبا فإن قلت قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت جعلت الارض الأرض مسجدا وتربتها طهورا فالجواب أن هذا خرج مخرج الغالب ولم يقصد بذلك التخصيص ويدل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه تيمم من الجدار وجدار له غبار ولذلك قول الحنابلة والشافعية في هذه المسألة قول مرجوح أما على مشهور المذهب فلا يجوز أن يتيمم ليصلي النوافل استقلالا إنما يصلي مثلا الفريضة وتوابعها من النوافل وأما على الصحيح أو الراجح من أقوال أهل العلم فلا دليل على ذلك بل حديث أبي ذر وأبي هريرة الصعيد الطاب وضوء المؤمن وإنما يجد الماء عشر يدل على أنه مثل الماء في سائر الأحكام إلا في رفع الحدث إذا وجد الماء والله تباك تعالى هل يعيد التيمم في هل يفيد التيمم تخفيف النجسة التي على الثوم أو البدن والتي لا يقدر المرء على إزالتها لا للتيمم لا, لا علاقة له برفع الخبث التيمم يرفع الحدث أما الخبث فليس للتيمم علاقة أي علاقة به ليس للتيمم أي علاقة به طيب المالكي قالوا في فاقد الطهورين ان الصلاة تسقط عنه تماما على المعتمد فلا يصلي ولا يقضي وفصل الشافعية في كونه جنبا أو محدثا حدثا أصغر وأوجبوا عليه الصلاة والإعادة فمن راجح الأقرب للصلاة والدليل بارك الله فيه الحقيقة أن قول أصحابنا إن فاقد الطهورين لا يصلي هذا القول الحقيقة قول ضعيف ولا تعضده الأدلة وقول الله عز وجل في التقوى الله ما استطعته يدل على أن هذا الفاقد للطهورين يصلي ولو كان بغير ما ولا ولا تراب ولا صعيد ولا إلوان يصلي كما هو لأن هذا هو الذي يستطيعه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعته وما نهاية كونه فنته، فدل هذا على أن قول أصحابنا في هذه المسألة قول ضعيف ولذلك هناك أقوال أخرى خالفوا يعني مشهور مثلا في هذه المسألة. نعم عليكم وسلام الله. والسؤال الأخير بارك الله فيك أخي. هل تصح القاعدة؟ جاف على جاف طاهر بلا خلاف وكيف نفهمها وهل إذا جفت نجاسة وصارت شيئا جافا لا ينجس نعم نجاسة إذا جفت فإن فإنها لا تنتقل إلى غيرها لأنها, لأنها جافة لكن إذا كان هناك بلل من الطرفين فإن النجاسه تنتقل إلى غيرها هذا هو المعنى والله تبارك تعالى مارك الله فيك مارك الله في أخي كريم طيب إذا نقف آمنا إن شاء الله تبارك وتعالى وعلى أمل اللقاء إن شاء الله يوم الاثنين القادم بحول الله تبارك وتعالى والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومعالاه وجزاكم الله خيرا تؤيدنا عزة المسلمين هي قد قهرنا عنيداً بلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.